بسم الله الرحمن الرحيم طاق والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعير قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أَمْرٍ مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مذدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد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 وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائح وشهيد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انت لأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكيظ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 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصَّيْحَةَ بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وَإِلَيْنَا البصير يوم تشقق الْأَرْضُ عنهم سرى ذَلِكَ ذلك حشر علينا يثير